لدينا الشلل أو <تصفيق> الذين لا يؤمنون بالآيات حتى وَيَكُنْ لَهُ فِي السَّمَاءِ مَكَانٌ مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السين والحساب وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ سرة لتبتهم فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء واجعلنا الليل والنهار آياتين فمحونا وَمِنْ صُلْطَنَتِنِ تَمَنَّتُمْ فَالَمِنْ رَبِّهِمْ وَنَزَلَ تَتَ تَغ فغ م بكُ وَ فَعَ اقاهم من شورا إن كتابك إن قرأ كتابك ونُقِّرَ اخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور لقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عاما Mani tada fa'i من احتذى فإنما يعتد لنفسه وما ضل فإنما يضل عليه ولا تزروا. انضمكم وانضم علي